بسم الله الرحمن الرحيم والعاريات ضبحا فالموريات طلحا فالمغيرات صبحا فأسرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنون إن الإنسان لربه لكنون وإنه على ذلك لشهيد وإن